أَلَمْ يَرَوْكَ مَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا لَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تحتهم فاهلكناه بذنوبهم فاهلكناه بذنوبهم وان شاء من بعدهم قرنا اخرين